صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. وإن إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وبا بنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا قَسَمُوا بَصِيرَتَه فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن طلقت طينا وَأَلَا أَرَى أَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْدَنَّ النَّذَرَيْتَهُ إِنَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَجَاهُنَّ مَجْزَاؤُهُمْ جَزَاءٌ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 لَيَأْخُذَنَّكُمْ إِلَى الْبَأْسِ أُرْضُتُ وَكَانَ الْإِنْسُ كُفَرًا أَفَمَن آمَنَ تَمَنَّى أَن يُقْصَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَدْرُونَ أم أم تبئ يعيدكم فيه دارا أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم فلا تجدوا لكم علينا به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 يَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَ إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ إذَا لَسْتَ خَدُوكَ خَلِيلًا إذَا لَأَذَقَنَا فَضْعَفَ الْحَيَاتِ وَضْعَفَ الْمَمَاتِ وَلَا تَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّذَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن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 مشاكلته فربكم أعلم بمن هو وأهدى سليلا.